تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام واعدل لهم اجرا كريما يا ايها النبي اننا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 إذا نكحتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدنها فمتعهن وسرحهن سراحا جميلة يا أيها النبي وقالنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم وما ملكت يمينك مما أفاق الله عليك وبنات عمك, وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۝ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ۝ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۝ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا